ومكروا مكروا ومكرونا مكروا وهم لا يشعرون فنظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأن جئن الذين آمنوا وكانوا يتقون